أوقفت نفسي موقف الأذلاء المذنبين الأشقياء المستخفين سبحانك أي جرأة كانت عليك وبأي عمل أقف بين يدين رجا و لابد الابقوا إلا إلى مولا، أن هل يجيره من صخته؟